وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا قال اساطير الاولين أ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن م يقال ه ذ ا ا ل ذ ي ك ن ت تكذبون به ك ل ا إن ك ت ا ب ا ل أ ب ر ا ر ل ف ي ع ل ي و م ا أ د ل ا ع ل ا م ي ه ا س م ر ا مرقوم ي ش ه د ه ا ل م ر ح و ن ى ا ا ل ب ر م و ي و ع ه النابلسي للعلوم نظرة ا ل ا س ت ا م ي ه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 لفضيله ث و ا ل د ك ت ا ر محمد ر ا ت و ا ل ن ع ب ل س ي